سعداً لن يكون كبيراً في السن لكنه لما أسلم لم يبقى أوسي إلا أسلم إلا واحد ثم أسلم بعد ذلك قبل أوحد أو, أو قول بدل وإما بعد قبل أن أعلن إسلامه لم يبقى أوسي لم يسلم لسؤدد سعد في قومه مع أن سعداً يومها لتوهي جاوز الثلاثين فلما مات تشهد عليه رضي الله عنه نزل من السماء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 فخرج صلى الله عليه وسلم يجر لداه ثم دفنه بعد الفراغ من الدفن قال وانظر سنن الله التي لا تتبلد فلا يطلب من أحد سياسي أو عسكري أو إمام أو داعية أو رجل أو زوج يأتي للسنن يريد أن يبدلها السنن ما تتبدأ ما يغيرها مهما عظم فالله قضى حكم أن كل أحد يضم في القبر فهذا ينزل سبعون ملك لكن السنن ما تبدأ قال صلى الله عليه وسلم انني للقبر ضمه لو أحد هذا العبد الصالح لو نجا منها, منها هذا العبد الصالح لكن هذا العبد الصالح لم ينجو هذا سنه كتبها الله جل وعلا يقول سنه الله ولن تجد لسن الله تبديلا لكن ذلك ان سعدا عذب ذلك هذا لا يقول بعقل فتتهضم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 وأعمال صالحة يتقرب بها إلى أن لا من غيوب والموفق من وفقه الله